mada هل المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد لبسنا ثوب عزك قد تمزيق الرقاع ربنا صلي على من حل في خير البقاء على اشكر الله تعالى في صباحه ومساء افتمسكنا بحبره واسمه حبل ولا فعلى الهادي صلي احمد والاوصياء خير خلق الله ضرا قد وهم في الكون شا عتن لال كنا وسنبقى بالمعاد نتولاهم ونبرى ممن اختار العناد ترخصل ارواح فيهم انهم خير الجهات ذا كل الفخر عبد روحه لله با قد سالناك الى الله بالنبي المصطفى وعلي المرتضى والطهر ام شرف ثم بالاقهار من اولدها اهل الصفاء احي للعين بمراه صاحب الام तो